اليس الله بعزيز ذي انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله قل فرائيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر هل هن كاشفات ضري او هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتج فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفل أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضوا عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بلا آخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فِيهِ يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه نفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الرَّنْسَ نَضْرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ اللَّهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يعلمون أَوَقَالَهُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كانوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ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 وَإِن كنتُ لَِن الساخرين أَوْ تَقول لَ وََّ اللهَّه هدَني لَُنت مِن المُتَّقينَ أَوْ تَقول حين تَرَ العذابأَوْ تَق حِينَ تَرَ العذابَ وََّذ كَرَة فَأكُونَ مِن الْمُحسِنين بل قدَ جاءتك آيات فَكَذَّبتَ بِهَا وَاستكبرْتَ وَكنت منِن الكافِرين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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون ولقد نحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 وَشقَة نَررضُ بِنورِ رَبهَا وَضيع الكتاب وَجئَ بِ النَّبين وَشهَداء وَقضَ بَهم وَقض بينَهُم بالِالحقَقِّ وَهُم لا يظلون وَفِيت كل نَنفسْسما عَامِلَ وَوهو علموا بِماَا يَفعلون وَوسيق الذيين كَفرَون إ جَهن النَّمزُمََأ حتى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّكُمْ فَكَذَّبُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين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 بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النير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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبيئنات فكفروا فأخذهم الله إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتَلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلنا إن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وَقد جاءكُم يوسُفُ مِ قبلُ بالِبَيناتِ فَمازِللتُم فِي شَكم مِما جَاءكُم بهِهِ حتى إذ هلك حتى إذا ه لك قُلْتُم لَ بعثَ الله مِن بعده رَرسُول كَذَلِكَ يُظِل الله مَنْهُو مُصرفُ متابَ الذيينَ يجادلونَ فيِي آياتِ الله بغيرسُ القانَنتهُ كبرمقتا عِندَ الله وَعِندَ الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبير وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ لسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 ومن عمل صالحا من ذكر نوثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم